وهذا كلكم لكم قصة حقيقية وقعت في الرياض وكتب عنها أحد الكتاب في جريده الرياض وهذه القصة قرأتها قبل يمكن أربعين سنة تحكي رجل اسمه أبو الروس وسبب التسمية أنه ما يشتري من المجزرة إلا الروس والكراعين والريه والكرش بلاش يشتري هذه الأيام كانت بل... رخيصة وهو يملك عشرات المباني وعقار نص منفوحة له لكن بسيط ويشتري الشباشب هذه يوم خمسة ريال يشتريها بالكورة يخاف لا ت... تنقطع من البحر وأولاده كلهم شباشب ومرده شبشب ما فيه ما عنده غير هذا وروس أكل روس المهم اخر الشهر يناوب في المساجد على اساس ياخذ الايجارات حقت الشقق وحقة المباني يوم من الايام راح الى منفوحه في مسجد ينتظر ايجار شقة وبعدين ما شاف الرجال فزعل قعد في المسجد في رجل من اهل المسجد يظهر عليه الثراء النعمة والعافيه وعنده عزيمه فطالع كذا شاف الرجال هذا في طرف المسجد جالس هناك متكئ زعلان شويه قال لواحد من رجاله قال شوف الرجال ذاك إذا يبغى يتعشى اعزم عندنا عزيمة راح عنده سلم عليه قال يا فلان قال نعم قال الرجال هذا عندنا عزيمة وهو يعزم اختبت تعشى قال الله يزالك فرح عجان يزلم من العجاف الروس حقته ألم يمرح وعلى دخل ذلك البيت قصر حوش مليان سيارات ومجالس وإضاءات علوما ما يبغى مشفره واذا فيها من كل ما لذ وطاب اي والله غلق يبغى يستأذن يبغى يتعرف على الرجال قال السلام عليكم وأنا بمشي لكن ممكن نتعرف قال فلان بفلان قال وش انت انت مير قال لا والله ماني مير قال انت وزير قال لا والله قال انت رجل اعمال بزنس يسمونه بزنس بزنس يعني قروش قال لا والله ماني رجل اعمال ولا بزنس ولا بزنس قال وش انت وش انت منين جايبنا هذا القصور وهذا الذبائح والسيارات وش انت قال الله عز وجل رازقني قال كيف رازق علمني قال والله انا رجال تعمت من اول حياتي اني اشوف الاثرية ذولة ارقب الواحد لين يموت واذا مات تزوجت حرمته اين نعم وانبسطت في ماله وعندي ثلاثة بشرك عندي ثلاث حريم وباقي وحده انا مفرقه ل مرته واحد قال له ابو الروس يقولون عنده عقارات واجد وانا ابغى ارقبه يموت والقط مرته واخذ اللي عنده ما درن هذا ابو الروس يقول لك الرجال هز راسه قالوا وش اسمك قال اسمي ابو مشعب قال مع السلام يخرج من الفيلا حقته ويركب تاكسي لأول مرة في حياته كان يدق كعاب له عشرين كيلو على شأن عشر ريال قال وقف تاكس أركب وروح بدال ما يروح البيت راح السوق المركزي وجاب سيارة وحملها من كل ما لذ وطاب بالكراتين ما هو بالكيلو إيه نعم وروح جسم الملابس واشتر للمره وللاولاد وروح قسم العطور واشتر العطور المهم جاء عند اللحوم اخذ ذبيحه ما ياخذ الراس المهم حمل السياره دينا كامله ويجيبها للبيت ويجي عاملين عامله يخليها تراوش ويدعي المره من فوق يا حرمه تفضلي قالت وش عندك قال تعالي عندنا خير قالت وش عندك يا ابو الروس ما معك الا الروس ما نبغى هذا الليله قال لا لا في علم ويبدا العمال ينطلون الأكياس وينطلون الكراتين ويدخل الرجال يولع الكهرب كله وهو قدام ما يولع إلا واحد عهرين جمعه وما شغلته إلا يطف في الكهرب بس ولع العمارة كلها ولع الحوش المهم اطلع على المرة كاموا الأولاد يوم شافوا الخير وشافوا النعمة ويقوم يفك شنطته ويطلع لها عشر تلاف قال هذه هديتك ويدعي أولاده أطلع والألف ألف ألف ألف كلهم قاموا كلهم يطيحون عليه ويجلسون في حضنه ويسلمون عليه الله يطول عمرك يا بونا الله يعطيك العافيه يا بونا الله يرزقك يا بونا قدام ما يقربون منه عشان ريحته وعشان بخله ويتمنون الله بالليل النهار ان الله يلقط روحه عشان يعينون خير المهم يوم قالوا ادخلوا الحمامات دخلوا الحمامات اخذوا الصابون تغسلوا هو تغسل لبس الثياب المراه تغسلت طبخت العشاء الدنيا تغيرت واذا لاله عيد المهم بعد ما شبعوا وسلموا عليه عياله ودخل في غرفته مع مرته جت فرشت له هي قدام تربط الحالة من ريحة الروس اللي فيه فرشت له وجابته وعطرته وعطرت نفسها وبعدين قالت اسالك بالله يا ابو الروس ايش اللي غيرك ايش اللي حصل قال الجواب عند ابو مشعاب اللي غيرني طريقة ابو مشعاب فأنت اخي الكريم اذا من الله عليك مال يا اخي لا تكن بخيل اعطي اولادك انفق لكن بعضهم لا تشوف مثل امين الصندوق يعد عدها ليل نهار ولهذا هو حجر في طريق سعاده ابنائه وسعاده نفسه انفق ينفق عليك واعطي مما اعطاك الله حتى يحبك اهلك لانك بتموت ياخذونها ويقولون ليش انت تجمل ليش ما اعطانا من اول اعطيهم خليهم يحبونك خليهم اذا مت يبكون عليك ما يفرحون بموتك فالمال رب المال في تعب اللي بهذه الصورة مثل أبو الروس أما اللي في خير لا إن شاء الله ما هو في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى العبد منهزما ولا يرتاح منتصرا